بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم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 خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضات تسرون اليه بالموده وانا اعلم بما اخفيت وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواه السبيل إِذْ يَقْذِفُونَكُمْ يَقُولُونَ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَمَسَّكَنَّ عَشَتُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ لِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَقُمْنَا بِكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ 116. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 117. فقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتمهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فانفقتم شيئا من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فاتى الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي منات يبايعنك يبايعنك على الا ان لا نشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنون ولا يقتلنا اولادهم ولا ياتون ببهتان يفترونه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور